سهوا وجهلا بخلاف الرقب يبقى هذا الفصل يفرق فيه بين الفصل السابق أن من ترك شيئا في هذا الفصل سهوا أو جهلا تصح صلاته ومن تركها عمدا تبطل صلاته أما الأركان من تركها سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته ومن تركها عمدا تبطل صلاته الفرق بين رقحلا والواجب هو مسائل السهو والجهل بأتمن أشياء دولة من فيها ليس عليه شيء النقطة الثانية هل للصلاة واجبات أم لا اختلف أهل العلم على فيها على ثلاث أقوال القول الأول ليس للصلاة واجبات وهذا قول الجمهور الأهم الثلاثة الشفعية والحنفية والملكية القول الثاني قول حنبلى على النقيض ان هناك ثمان واجبات للصلاة وهناك قول وسط وهو أن للصلاة واجبات ولكن ليس هم ثمانية يعني بعضها واجبات وبعضها سنن وهذا هو القول الراجح واختلفوا في التفصيل من قال بهذا القول اختلف في التفصيل تفصيل ما هي الواجبات وما هي السنن نمسك واحدة واحدة لحنبل ألو ونشوف ما هي الواجبات منها ولا لا. الأول تكبير التكبير لغير الإحرام تكبير الإحرام كان حكمه ركن وتكبيرات الأخرى غير الإحرام اختلف أهل العلم فيها ما بين من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب والراجح قول الجمهور وهو الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكرها للمسيء في صلاة. هنا قال ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. ورواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأمر به وأمره للوجوب لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه. المسبوق إذا دخل في الصلاة يدخل الصلاة بتكبيرة إحرام لو دخل والإمام راكع يسن له بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة أخرى لماذا؟ ليدرك القيام الذي قبل الركوع كده أدرك ركنين قيام والركوع ها؟ يكبر تكبيرة للإحرام ويقف لحظة ويكبر تكبيرة أخرى للركوع التكبير دي ليسوني ليه؟ لأن ليس ليست عليه أصل. هو يدرك الركوع بتكبير الإحرام فقط عند الحنبل طب إذا دخل المسبوق والإمام ساجد هيكبر تكبيره واحده فقط اللي هي تكبيره الإحرام ويزجد لأن ليس قبل السجود قيام السجود قبل إيه؟ الرفع من الركوع والاعتداد من الركوع والسجود مفيش قيام قبليه فلا يكون فيه تكبير يبقى يسن للمسبوق إذا دخل والإمام راكع أن يكبر تكبيرتين تكبير الإحرام وتكبير الركوع عشان يدرك القيام أما إذا دخل والإمام ساجد يسن تكبير واحدة ثم يسكت بدون تكبير لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني هنا بيستدلب أثار الصحابة ولكن لها معنى شرعي لها معنى يعني فقهي وهو أن قبل الركوع القيام ويسن فيه التكبير ثاني يبقى أول, أول, أول واجب تكبير غير الإحرام لو يسموه تكبير للمخطئ سنة قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد الحديث متفق عليه لا للمأموم يعني يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد على ظهر يرد على الإمام ولا يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده لحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد المنفرد يقول سمع الله لمن حمده لأن هو قال هنا الإمام والمنفرد أما المأمون يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يكرر سمع الله لمن حمده والراجع الناس النايز الإمام والمأموم لاثنين سنة ليست واجب على الإمام والمنفرد أن يقول سمع الله ولمحب والمأموم السنة في حقه أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله الحمد وقول الثالث قول ربنا ولك الحمد للكل, للكل اللي هم الإمام والمنفرد والمأموم يسن في حقهم أن يقول ربنا ولك الحمد وهذه على الرجح أيضا من هذا وهو قول الجمهور لما تقدم قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم يقصد بإيه في المغني هو قول أكثر العلم إن المنفرد والإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد والقلاف في هل هي وجبه ولا لا والحنبل على وجبها والجمهور على استحباب قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ده الرابع والخامس وأيضا الراجح قول الجمهور أنه سنة لقول حذيفة في حديثه فكان يعني النبي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى صحيح رواه الخمسة وصحاها الترمذي طبعا الحديث دليل على سنيتها وليس دليل على الوجوه وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت تسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل السبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وضعفه الأنبياء حديث ده في من قال بالوجوب لولا أنه ضعيف والراجح أنها مستحبة قول ورب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربخ في اللي ربخ في اللي رواه النساء وابن ماجه حديث صحيح أيضا ليس دليلا على الوجوب إنما الراجح أنه مستحب ربخ في اللي ربخ في اللي مستحب التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا ده الراجح أنه واجب التشهد هو الشيء الوحيد واجب في الصلاة دون بقية الثمانين الدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو ومعلوم أن سجود السهو لا يكون إلا من شيء واجب لا يكون سجود السهو إلا, ما إلا إذا كان ترك الشيء عمدا يبطل الصلاة فتركه سهوا يوجب سجود السهو فدل على أن كل ما سجد له للسهو أنه واجب والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسه لما ترك التشاهد الأول هنا بيقول على غير من قام إمامه سهوا من قام إمامه سهوا فيسقط على المأموم سجود السه التشاهد يسقط على المأموم التشاهد الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فترك التشاهد الأول سهوا ثم قام، فسبح له الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسه فإذا المأموم سقط من عليه التشهد الأول لما قام إمامه سهوا لأنه تابع للإمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الأول طبعا الجلوس تبع للتشهد الأول من قال بوجوبه قال بوجوب الجلوس من قال باستحبابه قال باستحباب الجلوس حديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله حيث رواه أحمد والنسائي وفي حديث رفاعه ابن رافع إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد حديث حسن رواه بدود داود ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعة بمعناه حديث صحيح أيضا الجماعة اللي هم مينة أصحاب السنن البخاري والمستوأصحاب السنن أربعة وأحمد ويضاف إليهم مالك المقطع اللي هو والدارمي سننها أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود تسهوى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين سنن الأقوال 11 يبقى انتهى من الشروط وانتهى من الأركان وانتهى من الواجبات والآن يتكلم عن السنن قسمها أقوال وأفعال يبدأ بسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللي هو يسميه دعاء الاستفتاح هو حيجيب السنن بالترتيب ترتيب الصلاة يعني قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره رواه مسلم ولعن عائشة رضي الله عنها وأبا سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك الدعاء لاستفتاح سنة وأي شيء يدعو فيه بدعاء لاستفتاح مما ورد فيجزئه عن السنة سواء هذا الدعاء أو دعاء أخرى كل ما ورد في دعاء لاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ ولكن الحنبل اختاروا دعاء لمن أراد أن يفعله وقال إنه هذا أفضل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر بن الخطاب فعل ذلك بعده والتعوذ للآية تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وقال ابن ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستحباب استحباب التعوذ نقل غير واحد من أهل العلم كالإمام الطبري الإجماع على استحباب التعوذ ولا ولا يجب البسمله لما رأت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكتاب. هنا مسألة البسملة مسألة تحتاج لتفصلكم شوي من قال أن البسملة من الفاتحة أخذت حكم الفاتحة في الركنية خلاص ومن قال أن البسملة ليست آية من الفاتحة قالوها ايه بالاستحباب والكوفيون من القراء اللي هم مين عاصم وحمزة الكسائي وخلف دول الكفيون كانوا يجعلون البسملة من الفاتحة كون البسملة هنا من الفاتحة احنا بنقرأ بقرأة ايه عاصم. فلما تيجي حفص حفص عن عاصم. لما تيجي تفتح المصحف هتجد إن كاتب بسم الله الرحمن الرحيم واحد الآية الأولى معنى كذا هو سار على قراءة عاصم اللي هو الكوفيء أحد الكوفيين أن البسمة الآية من الفاتح وأخذ بذلك بعض أهل العلم من البسمة الآية وهذا الراجح أن البسملة الآية من الفاتح لما ورد عن حديث صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة بنص الحديث أما في غير الفاتحة فليست آية فليست آية من الصورة إنما هي آية نزلت منفصلة عن الصور هذا ما أقصده يعني ليست آية مربوطة بالصور إنما آية تفصله ما بين سورتين ولكنها آية لأنه لا يكتب في المصحف إلا الآيات وكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة البقرة قبل سورة ال عمران وهي آية وما كان الصحابة يعرفون انتهاء الآية إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون أن السورة انتهت وابتدأت سورة أخرى وبالاتفاق سورة الكوثر كما آية تلات وليس فيها البسملة وورد عليه الصلاة والسلام أنه قال أن صورة الملك كام آية ثلاثون آية ولم يعد فيها له البسملة يبقى البسملة ليست آية من السور إنما هي آية منفصلة تفصل بين الصورتين ولكنها آية من الفاتحة على الخلاف وهو قول بعض أهل العلم كالشفعية وغيرها بالاتفاق الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء من الكوفيون الذين جعلوا البسمة آية، جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم آية كاملة. أما غير الكوفيون، كالمدنيين المدنيين مثلاً نافع وأبو جعفر وابن عامر الشامي وابو عامر البصري، جعلوا الآية الأخيرة آيتا. ماشي كده؟ قالوا بسم الله رحمه رحمه مش آية والحمد لله رب العالمين هذه أول الآيات يقوم فصلوا قالوا صراط الذين أنعمت عليهم بآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية فإذا من قرأ بقراءة حفظ يستحب له أن يقرأ لما يأتي عنده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقرأها آية واحدة ولا يفصل بينها من قرأ بغير قراءة حفص من غير الكوفيين ممكن يقرأ يفصلها يعني فالسنة في حقه أن يفصلها لأن رأس أي عنده بل بس الاتفاق أن الفتحة سبع يعني هذا هو المتفق عليه نعم الجهر بالبسمة اختلف فيها برضو العلماء من قال وبعض العلم يربط القولين ببعض يعني ولكن الراجح ما فيش ربط بينهم والبسملة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، وليس هذا دليل على أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالفاتحة في في في قر في الثالثة والرابعة وكانت رك، والدليل على ذلك. حديث المتفق عليه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. هذا دليل على الإصرار بالبسمة. وخالف دا قال أهل العلم وخالفت الشفعي وقالوا استحب الجهر بالبسمة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحادي الأحاديث أحيانا أنه كان يجهر به ولكن الذي كثير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسمان خلاص. خلاص لا الإصرار والجهر ليست تليز لأنه كان يسر بالفاتحة يا رب لو ايه مسألة حديث قسمة الصلاة ليس هذا دليل على التقسيم ال العددي بالنصف الشطر يعني. ماشي لأن بسم الله الرحمن الرحيم افتتاح وقول آمین لحديث إذا أمن الإمام فأمنه وقراءة الصورة بعد الفاتحة قراءة الصورة بعد الفاتحة مستحبة وهذه المسألة فيها إجماع في أوليئك الحديث قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة صورة في الفاتحة في الأولى يمين اللي هي الولاي من كل الصلاة أو في الفجر يعني وده في ما فيش خلاف في هذه المسألة المسألة دي ممكن نفصل فيها مثال رجل قرأ دخل المسجد كده أمامه وقرأ في صلاة العشاء الفتحة وقال الله أكبر ورقة صلاة صحيحة ما نسيشوا الحاج هو مش عايز طول آه صحيحه بالإجماع لأن الصلاة الصورة سنة بعد بس أنا منطحش حد يوم كده لا لا لا هو سنة ما. لا لا لا حتى لو نسيها وتعمل ما فيهاش سقطه والجهر بالقراءة للإمام هذه أيضا مستحبة في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب عشان أن بسعسام كان يفعل ذلك الجهر بالقراءة واحد برضو دخل صلى العشاء وهو نفس الشخص صلى العشة وجاء الله أكبر وخلها سرية ريح الناس كلها صلاة صحيحة مش صحيحة ما هو ما الجهر بالقراءة للإمام هو تأصّحب ده فيها إجماع فن لا نقول سنة لأنه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله سنة إنما فرض ترك السنة ماشي ترك السنة صلى صحيح بس ترك سنة صلى العشاء سرية وجيه بقى في صلاة الظهر، صلاته جاهري، صلاة, صلاة صحيح ايضا ولكن كل هذا خالف السن. أنت أنت بتدرس الفقه عشان تميز بين ما يبطل الصلاة، الأخطاء التي تبطل الصلاة والأخطاء التي لا تبطل الصلاة. لما نقول هذا خطأ، لابد أن تسأل نفسك، بطل الصلاة؟ هتسأل نفسك سؤالين، هو رك؟ ولا شرط؟ ولا واجب؟ ولا مستحب؟ أربع أسئلة شرط واجب شرط ركن يبطل الصلاة من غير ما تتكلم مش هتساله واحد قال نسيت سجود صلاتك صح ولا لا انت مش هتساله بقى متعمد ولا مش انت صلاتك باطله عليك أن تعيد بس في تفصيل آخر بقى اللي هو بقى لو طال الفصل ولا ما طالش الفصل دي هنجلها في سجود السهل الواجب والمستحب الواجب هتساله سؤال تاني لو هو ترك واجب زي التشهد الأول ستسأله تناسي ولا متعمد إن قال لك ناسي صلاته صحيحة ويسجل للسه إن قال لك متعمد تبطل صلاته وما فيش تقول سهوة عايدة إن كانت مستحبة مش هتسأله برضه إن قال لك أنا نسيت في العشاء أقرأ بالجهر وصلت بالسرية هتقول له مش هتسأله بقى متعمد ولا مش متعمد صلاتك صحيح ولكن خالفت فيها السنة وأيضا نفس الكلام قرأت صورة ولاقت اللي وراي كده أو كان مستعجل فجيه إيه قرأ الفتحة وركع من غير ما يقرأ صورة برضو سورة صحيحة ولكن خالف فيها السنة ويكره للمأمون ال الجهر مسألة المنفرد أجر ولا تبع لفرض بتاع كان المغرب والعشاء يجهر يستحب له الجهر فيها في السنن و... يعني السنة ويعني ال تبع فرضة يكره للمأمور إيه اللي يكره للمأمور الجهر يكره الجهر للمأمور في صلاة الجماعة واحد بيصلي لا صوت وحش جه هو إيه قارئ بصوت مرتفع لأنه لا يقصد اسماع غيره وهو مأمور بالإنصات ف يكره له أن يقرأ بصوت مرتفع ويخير المنفرد منفرد بقى الجهر والإسرار فيها مخير قيل لأحمد رجل فتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال الشفعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصاد قلعه في المو يبقى المنفرد بقى عايز ينكر ينكر عايز يخافت يخافت نعم واحد مسبوق دخلوا بينه ركعة هي جهر ولا لا على أساسا الحنبلي يقول له الركعة دي من أول صلاة مش من آخر صلاة فتكون تاخد حكم الأولى ففي الحالة دي ها يسن له الجهر ولا لا هو مخير وقول ماشي ما ممكن المسألة دي قبل طب صبها معتها النور قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأته قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد متفق عليه ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه ولم يأمرهم بغيره نص عليه لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره وعنه ما يدل على استحبابه وهذا هو الصواب أن يستحب للمأموم أيضا أن يقول هذا الذكر وهو اختيار أبو الخطاب أبو الخطاب من أئمة الحنابلة من تلمزة القاضي أبو يعلى الكبير وهو وابن عقيل قرينان من تلامزة القاضي أبو يعلى ومن أصحابه لأنه ذكر مشروع للإمام على المأموم كالتكبير قاله في الكافي اللي هي الأذكار بعد ربنا ولك الحمد الذكر اللي بعد وركك ربنا ولك الحمد كل هذا مستحب في حق الإمام والمأموم أما الحنبل قاله في حق, في حق غير المأموم فقط في المنفرد والإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله تقول ربنا ولك الحمد ولم يزد على ذلك ولكن الراجح أنه هذا ذكر يستحب قوله وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي الحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت ورأى أحد بعد رسول الله, صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا في رك في ركوع عشر تسبيحات حضر يعني ع وفي سجوده عشر تسبيحات رواه أحمد حديث ضعيف والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة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 الدعاء بعد التشاهد الأخير مستحب لحديث أبو رير مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشاهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال كده انتهى سنن الأقوال سنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك رفع اليد عند التكبير فيه أربع مواطن في الصلاة يرفع وستحب رفع اليد فيها عند تكبيرة الإحرام الرفع مستحب إنما التكبير نفسه ركل لو كبر من غير ما يرفع ييده صلاته صحيح رفع اليدين عند تكبير الاحرام ورفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الرفع من الركوع ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول خلاص أربع مرات ورفع اليدين عند التشهد الأول بعد القيام وليس قبل القيام لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء وهو جالس كان كل رفعه قائم فدل ذلك على أن رفع اليدين يكون عند القيام عند القيام بعد التشهد القيام من التشهد الأول وحطهما عقب ذلك يعني لما يقول سمع الله لمن حمده يضع يديه ولا يقبض يديه على صدره وهذه المسألة الأئمة الأربعة على استحباب إرسال اليد أو حط اليد بعد الرفع من الركوع ده لئمة الأربعة والشيخ ابن بازل أفتاء باستحباب قبض اليد على الصدر والخلاف كله أتى من حديث أبي حميد السعيدي على الصدر طب هنقولها بالضبط في وقتها والخلاف كله في حديث أبي حميد السعيدي لما قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله من حتى رجع كل عظم إلى موضعه الهاء هي دي لعملت إيه الإشكال موضعه يعني موضعه قبل الركوع أم موضعه الأصل الذي خلق الإنسان عليه هو موضعه الطبيعي وضع اليد الطبيعي يضحه بجواره يوم الأربعة وجمهور العلم فهموا هذا المعنى أنه إلى موضعه يعني إلى موضع الذي خلق الإنسان فيه موضعه الطبيعي ولم يفهم منه إلى موضع يعني قبل الركوع وهذا إن هو الراجع هو راجح أنه يحط يديه قبل بعد الرفع من الركود لأن مالك ابن ابن حويرث قال إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع ذلك ووضع اليمين على الشمال من السنة إنسان يضع اليمين على الشمال وليس العكس وهذا أيضا فيه إجماع وجعلهما تحت سرته تحت السرة هذا مذهب الحنابلة والجمهور وضعهما على الصدر ماشي لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى دروا مسلم وقال عليه رضي الله عنه أن من السنة صلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وورد في غير حديث أن جسم كان يضع يده على صدره، على الصدر، والموضع الذي يوضع فيه على الصدر اختلف العلماء في هل يوضع على الصدر بمعنى الصدر؟ فصلّي ربيك وانحر يعني تحت النحر هذا فهم بعض العلماء بعض الناس، وبعض العلماء قال على الصدر يعني على اه على موضع الصدر الصدر ضواف واسع يعني لغاية آخر الصدر يصل إلى فوق السرة وبعض العلماء نظف على أنها فوق السرة فوق السرة يعني على بطنه والأمر فيه واسع يعني يضعه في أي مكان المهم يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء محدود, محدود دقيق أين يضع ولكن يضعه بطريقة سهلة وسلسة ليس فيها تشنج البعض الناس ينجا ينكد في إيده كده وكأنه إيه حاسس أن حد يضربه على الأفاة فعمل كده لا يقف بثلاسة ويسر أن هذه الصلاة تريح يعني مش تشنج العصابة فاليزان يضع في أي موضع بأي مكان يستريح فيه يضعه ولكن يكون على الصدر يعني في منطقة الصدر لها مفاوطة الصرة إلى النحر مسألة نسينا نقطة صفة رفع اليد يرفع يديه إذا قال الله أكبر مضمومة الأصابع مضمومة متجه بطنها إلى القبلة وحذوى منكبي وفي روايات أخرى من الأحاديث أنه كان يرفع حتى إلى فروع أذني فرع الأذن كده آه فبعض العلماء جمع بينهم أن أطراف الأصابع إلى فرع الأذن وبطن آخر نهاية الكف إلى الكتف، لأن المسافة بين هنا وهنا تقريباً في مستوى ولكن بعض الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفعها وكان أحياناً يجعلها حذوة المنكبين. فأي شيء وأيضاً أي شيء فعلوا فهو سواء هذا أو هذا فهو من السوء. ونظره إلى موضع سجوده أيضاً واستحب وهو قائم أن ينظر إلى موضع السجود وهو راكع أيضاً أن ينظر إلى موضع السجود والحكمة منها أن الإنسان إذا وقف في الصلاة لابد أن يقف وهو منكسر لأن هذه عبادة روحها هو الخشوع والتذل لله والعبادة المفتاح قبول العبادات هو التذلل وليس الكبر وكأنه يمن على الله بهذه العبادات. الفرد الإنسان إذا أراد أن يتعبد يتع... إلى الله عز وجل تعبد بانكسار وذلة أنه في موضع عبد والعبد لا يكون متكبر العبد يكون منخفض الجناح الجناح. فجعلها الله عز وجل في هذه الصفة جعلها لتسهل العبد هذا المعنى لما يضع يده اليمنى فوق اليسر على صدره كأنه مغلول كالأسير مكتف ويضع رأسه في الأرض أو عينه في موضع السجود موضع ذلة ولا يرفعها بالعكس في رفعها خطر صح؟ مشي النبي الله عليه وسلم نهى أن يرفع أقوام أبصارهم أبصارهم الآن لا تخطفنا الله أبصارهم إذا رفعوها للسماء معنى كده أنه لا أن لا ينبغي للعبد أن يتجرى على الله بأن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي أمر عظيم ففيه من المثل والانكسار ما فيها بعكس وقفةٍ تانية. في بعض العلماء كالملكية يقول يقف ليس وضع اليد اليمنى على يسره إنما يقف مرسل اليد كوقفة الجيش تعرف لما واحد يقف في الجيش يقف انتباه ورافع رأسه للسماء دي وقف عظمة أنا جندي واثق في نفسي قوي لا انكسر دي صفة الجندية يرفع رأسه للسماء ويقف انتباه مشدود ده صفه فيها ثقة وفيها عزة لأنه جندي أما الجندي لوائف مأتب ومنكسر ده معنى كده لك إيه أنا مهزوم مهزوم فصفة الجندية بخلاف صفة الصلاة صفة, صفة كسر وتعبد أما صفة الجندية واقف انتباه واقف مجدود العضلات يبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أظهر لأهل مكة في العمرة أنها إيه في الحج أنه قوي العضلات لأنه للضباع عرى كتفه اليمنى ورمل النشاط والجدية والقوة ليه حتى لا يتوهم من دخلوا في الإسلام حديثا أنه أهل المدينة أوهنتهم الحروب وكسرتهم فهذا معنى العزة في الجندي يعني فالمناسب للصلاة أن يقف الذليل مكسور وضع يده يمنع يسرف صدره منكسر عينه منكسرة وضعها موضع السجود لمراة مسيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطقطق رأسه ضعيف روا أحمد في النسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سنه من وزاد فيه وكانوا يستحبون الرجل للرجل, للرجل ألا يجاوز بصره بصره مصلاه مرسل. قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده ويستحب تفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد ظهره في ظهره في وجعلوا او جعل رأسه حياله. لحديث ابن مسعود إنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. وقالها هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحديث ولحديث أبي حميد المتقدم. هذه السنة إن هو يقبض يده على ركبته. ويجعلها تجاه القبلة مفرجتان الأصابع ويمد ظهره والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. وائل الحديث وائل ابت حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسة إلى هنا كيفية الهوي إلى السجود حنبلا قالوا إذا أراد أن يسجد يبدأ بركبتيه ينزل الأول بالركبتين وهناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يسجد فلا يبرك بروك البعير فليضع عليه قبل ركبتيه وهذا حديث صحيح ليس فيه قل آه الشيخ الألباني صحيحه وليس فيه قلب بعض العلماء قال هذا حديث مقلوب يعني فليضع يديه قبل ركبتيه المفروض يضع ركبتيه قبل يديه الشيخ الألباني الشيخ الحويني له كتاب اسمه نهي الصحبة عن النزول بالركبة فيه رواية هذا الحديث وتصحيحه والحكم عليه فالراجح نحنه يبدأ أولا إذا أراد أن يسجد بيديه وإذا قام ينهض على يديه يعني أول حاجة خطها وهو ساجد إيده وآخر حاجة يشيلها وهو آيم إيده وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى ركبتين فيكره تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود المباشرة لا تخليش إيدك فيها حالة ولكن هذا الحكم يعني لا جوانتي ولا شراب ولا حاجة ولكن هذا الحكم الآن أصبح كل المك... المساجد مفروشا فأصبح هناك حائل بينك وبين السجود. هنا قال إلا رجبتين لأن رجبتين من العورة يعني قريبة من العورة فلعلها الرجبتين نفسهم مش من العورة إنما ي... لعل ينكشف شيء من العورة فقال سو الرجبتين فيكم ومجافات عضضيه عن جنبيه العضض وهو ساجد يجافيه عن جنبه لا يلزقه في جنبه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه المجفاه اللي هو البعد يبعدهم ماذا هم شيئا وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه إقامة القدم وهو تاجد يجعل قدمه منصوبة مش نيمة منصوبة وقفة لما روت عائشة رضي الله عنها أنها استقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقامت تبحث عنه وكان النور أطح ما كانش فيه كان ظلام فجعلت تتحسس حتى وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وعقوبتك وبك منك لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسه فافتقدته فلما وجدته هكذا يعني شاهد من الحديث أنها وضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان. فيه دليل على أنهما ينصبهم ملزوئين في بعض لأن اليد كف الوحدة لا تلمس القدمين إلا لما يكونوا ملزوئين في بعض من وراء ومنصوبتين وجعلوا بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع مفرقة يعني تجاه الخبلا مفرقة مش مدمومة، هكذا لا مفرقة هكذا يعني متنية تجاه الخبلا، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، اليدين حذو المنكبين وهو ساجد مضمومة الأصابع لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد تفرج بين فخذيه او يراحم بطنه على شيء من فخذيه وفي حديث ضعيف ابن حبينا كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه تجنيح أن يجعلها كالجناح يعني مجافية يعني وحديث ووضع كفي حذو منكبيه وحديث آخر لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة ضعيف ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركوع الركعة يعني لما ينتهي من السجود وإذا أراد أن يرفع يرفع قدميه أولا يعني ركبتيه يرفع يديه أولا والراجع هو يرفعهم في الآف إحنا قلنا الراجح عكس هيئة الحنفية وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه يعني يحط يده على ركبته ويعتمد عليها وهو قائم والصحيح الذي ورد في السنة الصحيحة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم قام, قام قيام العاجل والعاجل صفة العاجل هو العاجل إنسان العجوز لما تجد إنسان عجوز وأراد أن يقوم يعتمد على يديه في القيامة لضعف رجله فيقوم معتمدا على يديه الشيخ الألباني فسر كلمة العاج يعني قابض اليد وهذا الفهم لم يقوله أحد إلا الشيخ الألباني لم يسبقه أحد في هذا الفهم وهذا أمر لابد لسان أن ينتبه إذا قال أحد العلماء المعاصرين شيئا لابد له أن يكون هذا الفهم سبقه أحد العلماء. ما يعني الدين ما فيش اختراع. فيش حاجة جديدة يعني. اللي قاله لازم حد يقوله قبله. ما كانش حد قاله قبله خلاص. لا الاجتهاد في المعاني اللغوية مأثور. ليه؟ لأن ده معنى لغوي. بقى 1400 سنة ما حدش فهمها واللغة العربية نزل بها القرآن والسنة. والعلماء كلهم غفلوا عن هذا المعنى اللغوي. نعم أتا بالمعنى الذي تبادر إلى الزهن أن الإنسان إذا أراد أن يعجن عجن بقبضته صح وكلمة عاجن لما أنت تشوفها كان النبي صلى إذا قام إذا قام إذا أراد أن يقوم قام قيام العاجن آه لو بحثت في القاموس قاموس المحيط عن كلمة عجن قيام العاجن يعني العاجز واخد فهذا معنى اللغة فالصحيح أن كلمة عاجن في, في هذا الحديث معنى أنه قام قيام العاجز العاجز يعني الذي العجوز الذي يقوم على إذا كبرت ثنه قام معتمدا على يديه وهنا ورد حديث ضعيفة كان ينهض على صدور قدميه ضعيف وإذا نهض نهض على ركبتيه وعتمد على رفعتيه فالراجح أنه يقوم على الراحة يعني يعتمد على راحته وليست على قبضته والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشاهد الأول المستحبة هو يفترش صفة الافتراش صفة مشهورة الإخوة كلها أعرفها المشهورة اللي هو يفرش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليوم قول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفلفس وأقبل بصدر اليمنى على قبلته والتورك في الثاني التورق في التشهد الثاني يستحب الافتراش في كل جلسات الصلاة إلا في التشهد الثاني التشهد الأخير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء يستحب في التشهد الأخير أن يتورق في حاجة اسمها تورق بالكف وفي حاجة اسمها تورق بالقاف التورق في المال اللي هو الحرق لما نجلها في البيوحة والضخم إنما التورق بالكف جاي من الورق يضع رجله تحت الورق شاهد الأخير الثاني اللي في التسليم الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايصر وقعد على مقعده حد مش عارف التورك عملي ازاي كلكم عارفينه صحيح ايو صحيح اه عارفه ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين ده صفة بقى التشهد يضع يديه على الفخذين مبسوطتين المبسوطة يعني مفرودة مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشاهد إلا أنه يقبض من اليمنى وهو في التشاهد سيضع الاثنين على الفخذ ويقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهام إبهامها مع الوسطى يعمل حلقة ويشير بسبابتها بسبابتها عند ذكر الله الصفة دي فيه ثلاث صفات في القبضة وردت ذكرها الإمام ابن خدامة في الكافي الصفة الأولانية يقبض الخنصر والبنصر ويعمل حلقة بالوسطى والإبهام ويشير بالسباب الصفة الثانيه او من أول تشاهد لاخره لان في ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها يرفع ويدعو بها ويحرك. من اول, من أول التحيات لله يحرك كده رافعا وخفضا الصفة التانية يقبض ايده كلها ويشير بسبب فقط الصفة الثالثة يفرد الخنصر، الخنصر، والبنصر، ويعمل حلقة، ويعمل صف غير مشهورة، ويعملها، ويشير، ورد أيضا في بعض العدلة ذكرها الخرقي وغيره، وذكرها ابن قدامة في المغني وفي الكافي. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلست الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها. دعا بها نحركها دعا بها حديث أولي بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها إن التحريك ورد كذا حديث والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده فإن لم هنا يرى بياض خده يعني من على الشمال بس ولا من على اليمين والشمال تفضيل الشمال فقط هنا الحديث مش واضح إنما يسلم عن يمينه وعن شماله فقط دون تفضيل الشمال فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل يعني التسليم لوحده ينتهي به من الصلاة تحليلها التسليم مش لازم ينوي الخروج من الصلاة فإن نوى به الرد على الملكين الملك اليمين والشمال أو على من معه فلا بأس لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض طعيف فصل فيما يكره في الصلاة احنا ذكرنا الوجبات ده بقى هيبدأ في ايه في المكروهات يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته للسنة وت... ها؟ يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة طب <تصفح> بص <تبصف> مع حد زميلة بدل ما تقرأها انت يا. وتكرارها يعني يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن تكرار الركن يبطل الصلاة لا, لا يبطل ولكن تكرار الركن الفعلي الهيئة يعني واحد ركع مرتين سجد أربع مرات يبطل الصلاة قرأ الفتحة مرتين مش هيبطل الصلاة لأن ده قرآن ولكن يكره له لأن المستحب أن يقرأ صورة والتفاته بلا حاجة وهو يصلي بيلتفت بلا حاجة يعني لو التفت لحاجة جاز ولا يكره يعني إيه يلتفت بلا حاجة يعني واحد واقف يصلي لا يريده يبص في الساعة ده يبص على رايحه اللي جايبه واقف واللي رايح يبص عليه يشوفه او بيضار لاحظ رحمه بيضار عليه الجامع وهو بيصلي امور لا تنافي الخشوع المفروض انه في الصلاة لا شغلة ما ينشغلش بحاجة هي الصلاة كفاية ينشغل بها الانسان دواقف ورافع راسه ويبص للريح ويستلي نفسه على ما الامام يخلص اقرأ ده الالتفات المفروض خشوعه ينظر موضع السجود ويخشع في الصلاة اما مع وجود الحاجة ن هو خائف من شيء فيه لص حيصرق متاعه فيقف ينظر إليه كل ده جائز لقول قول في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من ال من صلاة العبد يعني باختلاس من حسناته يعني ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل من حنبلي قال ثوب أو ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب في غزوة عنين كان نبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا يحرص يحرصه فنبي صلى الله عليه وسلم نظر لم يجده فلما أقمت الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانظر إليه قلقان ألا يكون حصل حاجة لي ويهجم العدو من هذه الثغرة وتغميض عينيه يعني يكره في الصلاة إن الإنسان هو واقف يغمض عنه واحتج دص عليه أحمد واحتج بأنه فعل اليهود ومظلة النوم ممكن هو بغمض عنه كده تروح لنوم ولكن هذا من فعل اليهود فيه نظر يعني تغميض العينين للجلب الخشوع أمر مقصود في الصلاة لأن الخشوع أقوى وأشد شيء في الصلاة فلو تغاضى عن شيء مع وجود الزينة والبهراجة التي في المساجد، فربما يكون تغمض العينين له معنى، ولكن الأصل ده لا يغمض عيني، وحمل مشغل له في كله، وحمل مشغل له يعني برضو يكره ليو بيصلي أن يحمل شيء يشغله عن عن الإيه عن صلاة لأنه يذهب الخشوع، وافتراش ذراعيه تاجداً. لحديث أنس مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب اللي هو يضع مرفقه في الأرض انبساط الكلب كالكلب إذا جلس أو يعني الحيوانات في الأسد وغيره تجد بولهول عمل إيه كده حاطط إيده لما الإنسان يرفع يليه لا يتشبه بالكلب والحيوانات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم في الصلاة إيه؟ الكلب والبعير ونقرة كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب الغرب ايه غراب نقر الديك في حديث في غراب اربعة والعبث لانه رأى رجلا يعبث في صلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه حديث موضوع ولكن معناه صحيح ان هو يعبث في الصلاة لا هو بيصلي قاعد يحرك في دقل لحيته يسكل شوية يسويها او يعبث يوم جاي فكك الزراير وربطها تاني وهكذا يعني ينشغل في صلاته بشيء يعني يشغله عن الخشوع في الصلاة والتخصر التخصر أن يضع يديه على خسرته الخسرة اللي هي فوق الورك جنبه يبقى واقف عامل كده هذه وقفة لا طريق بالصلاة وواقف كده وقفة المعترض صح؟ مش لقى واحد معترض عامل لك كده معترض على الكلام يعني إنما أنت واقف في الصلاة واقف معترض ولا واقف ذليل منكسر متقبل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته الانصات والاستماع ده هيئتك مش هايتك مش عجبك الكلام هو بيقرأ قرآن وأنت واقف مش عجبك الكلام وأيضا فيه معنى آخر إن التخصر ده تصليب في الصلاة واقف زي الصليب يشبه الصليب يعني بالصفة كده والتمطى لأنه يخرجه عن هيئه الخشور التمطى بقى واحد في الصلاة كده فحس إنه عايز ينام فجيه عامل كده وكذلك التمطع التمطع يعني التمطع في اللغة الدرجية يعني ايه بي ايه وحيتوبه صفة ك... الرجل انسان كسول يعني يخرجه عن هيئة الخشوع وفتح فمه ووضعه فيه شيئا يكره ايضا وهو بيصلي يفتح فمه ويحط فيه شيء لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروب بس احيانا بعض الناس بيبقى عنده طقم اسنان وهو دخل الصلاة فلما كبر كان امام كبر اول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم حس ان ايه مفيش طقم فحط ايده في جيبه طلع الطقم وحطه في بقه هذا لا يكره لانها لانه فعله لاستكمال المخارج الحروف ده هيصلي امام كده عنده السين هتضيع خالص صح؟, صح. صح. صح. صح. بالأذن. بالأذن. بالأذن؟ ماشي؟ ماشي؟, ماشي. ماشي. ماشي. حد يأذن الله أكبر الله أكبر بكره له أن يستقبل صورة ومنها أيضا أن يصلي أمام مرآه لأنه هو فيها صورته وتعليق الصورة أصلا من المنهيات عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب وصورة فالمفروض أصلا ما يتعلقش بالبيت الصورة لا ده هو حط الصورة قدامه وكأنه يسجد للصورة في الصورة النهائية لما حدها يشوفه كأنه يسجد أمام الصورة فيكره له استقبال الصورة لأنها تلهي طول ما هو بيصلي حيث يبص ناحية الصورة ويكره له أن يستقبل وجه آدمي وجه الآدمي يعني واحد قاعد قدامه فين جاي مستقبله ومصليه وشون في وش بعض فهذا يعني يشغله عن الصلاة ومتحدث ونا يعني يكره أيضا أنه إذا أراد أن يصلي أن يستقبل واحد بيتحدث متحدث يعني اثنين بيتكلمهم مع بعض طب أنا مش هيصلي وهيسمع مبيره إيه فهذا يكره لا لأنه عن عن الصلاة كان فيه ركعتين كانوا بيقولوا عليها أيام آآ آآ مكان أمن الدولة وتصلي المخبرين يعني سموها ركعتين تصنط يأتي المخبر جنب اتنين يتكلموا لك اللهم إني نويت أصلي ركعتين تصنط ويصلي ويكبر إيه بجوارهم بحيث أن هو يلتصق بهم يسمع أي كلام طلاب منهم طبعا أنت صوته مكروه يعني. ومتحدث ونائم لنهيه عن الصلاة إلى النائم والمتحدث حديث حسن يجي يستقبل النائم و... ويستقبله و... ويصلي إلا العذر طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة كانت تنام أمامه فكان إذا أراد أن يسجد غمزها لأن هذا عذر البيت ضيق ولا يوجد مكان ونار نص عليها لأنها تشبه المجوس وهو بيصلي يكره لا أن يستقبل النار وأحيانا لما النور بيقطع في بعض المساجد بيئذ شمع ويجعلوه في قبلة المصل فهذا استقبال النار فالصح ان الشمع يكون في ظهر المصل على الجوانب او في ظهر المصل وما يلهيه يعني يستقبل يكره ان يستقبل ما يلهيه لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة خميصة يعني كساء لبسو يعني عبا يعني لها أعلام أعلام يعني الصورة كانت صورة راح راح لأبردعة فنظر إلى أعلامها نظرة وهو بيصلي نظر إلى الأعلام يعني شغلته عن التفكر في الصلاة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جه مأتوني بأم بجانية أبي جه فإنها ألهدني أنفرا عن الصلاة فيكر في ليه يعني ينشغل بشيء يلهيه زخارف وأيضا من الأمور التي عمد بها البلوى زخارف المسجد تجد المساجد مزخرفة زخرفة كل عمود في زخرفة قبل فيها زخرفة العمدان فيها زخرفة مرة صليت في مسجد السقف نفسه في زخرفة يعني أنت ملكش بدء هتحط السجاد في زخرفة المسجد في زخرفة على يمين في زخرفة فهذا يلهي الإنسان فالافضل في المساجد أنها لا تزخرف وهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من علامات الساعة الزخرفة المساجد ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر يعني أيضا يكره مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر بلا عذر يعني أراد أن يسجد فوجد شيء على السجادة فمسحها ده عذر أما مس الحصى للعب واللهو فهذا مكروه إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رحمة الله يعني أثر ضعيف والتروح بمروحه لأنه من العبث قاله في الكافي تروح بمروحة يعني واقف دنيا حر جيه مطلع مروحة فاكرين مروحة الأديمة بتاعة العروسة دي جيه فريتها آه هي بتبقى عصا كده ومفروض مناش جيه مطلحها وفريتها يتهوى يتروح في الصلاة هذا هو المعنى لأنه عمل كثير وعبث مش المقصود التروح بمروحة يعني تشغيل مروحة كهربائية وفرقعت الأصابح وتشبيكها وفي الصلاة يعد فرقع في أصابعه وهذا مكروه والتشبيك في الصلاة مكروه الحديث عليه مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة راهب بن ماجه وعن كاب بن عجرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعي وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم أثر صحيح ومس لحيته لأنه من العبث وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا ونهى أحمد رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه بيده الوصول كف الثوب أو كفت الثوب يتنين بمعنى واحد معناها إيه؟ معناها منع الثوب أن يمس الأرض أثناء السجود ده معناه المنع له كذا صفة الكف والمنع المنع وخصصنا بالسجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشعر يسجد كما يسجد الإنسان كان الصحابة لهم شعر طويل النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع طفائر وهذه عادة العرب والعبرة اتخاذ الشعر وعدم العبرة بالعادة العادة والعرف لم يرد فيها نص ولكن ورد فيها فعل والفعل يرد فيه للعادة لم يكن فعلا شرعيا فعلا جبليا يرد فيها للعادة وعدة العرب كانت تطل شعر ف و... سمعت وأن العرب كانت لا تحلق رأسها عزا بيقولوا عشان أروح للحلاة ونزل رأسي كده يحلق لي وأنا وأن أخفض رأسي لا أخفض رأسي لأحد من عزة العرب هو كانوا يأنفون من حلق رؤوسهم لأنه سينتج عن ذلك خفض رؤوسهم أمام أحد وهذا ليس من العزّاد من الزلف، فسابوا شعرهم <تصفيق> <متلقى> نعم، وسجدوا الأصنام لأن العبادة هي التي تكسرهم، الدين ما إنما لأحد لأحد، فلذلك لما تدينوا بدين الإسلام امتلأ الدنيا ب بالإسلام وما عزة، ف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منع أحد الصحابة أن يسجد ويمنع شعره أن يسجد وقال تركه فإن الشعر يسجد فما يسجد الإنسان إذن الثوب كان الإمام أحمد نهى رجل إذا سجد جمع ثوبه بيده بيسره الثياب ساعات تبقى كبيرة بحيث الإنسان لو سجد تسجد مع الثياب زي مثلا كم سموه كم سكندراني اللي هو من غير ده لما بتضع إيدك بيسجد صح، فلما تيجي تشمره كذا، بانت منعته من السجود، لما تحط إيده كذا ما بسكت، هذا هو الممنوع يكره، أشيء. طب واحد لابس بنص كم، وقمة شمره، هذا يكره، لا، لأن الثوب أصلاً لا يسجد، يبقى الثوب الذي فيه الطول، الطول بحيث يسجد هذا فيه حكم، أما ذك الشعر. وأخذ بالك شعر قصير أخوهوش حكم سيبه بقى ما تسيبوش ما يدمسه الأرض الشعر الطويل هو اللي فيه الحكم طبعا هذا للرجال بالنسبة للشعر لأن النساء الشعر عورة مش هينفع تسيبوا يسجد على الأرض وكان الثوب الإمام أحمد رأى رجل كان إذا أراد أن يسجد جمع ملأ ثوبه في يده اليسرى وسجد عشان يمنحها من السجود عشان لا تتلوث بتراب الأرض هذه في فياب الوسعة و... نعم لا اللي تحت الثوب دم لنلوش حكم نحن نتكلم عن أحكام الثوب الظاهر ومتى كثر ذلك عرفا بطلت؟ لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي ذلك اللي هو ايه كل اللي فات اه لو كثر تبطل الصلاة الكم المقفول بزرار مش كده ده حكمه ايه لو انت فتحت الزرار هيبقى زي كم الاسكندراني يلمس فالافضل ليك انك تفتحه ماشي لو مش هيلمس وكده كده صغير خلاص ربطه زي زي فته من قصير يبقى ملوش حل لو قصير ملوش حل شمرته سيبته زي ملوش اي حل ولانك ما كفتوش ما منعتوش يعني هو هو نفسه صفته ممنوعه هو مانع نفسه يعني. بس انت لو سبته في الايام ديت هيلمس الأرض يبقى طويل يلمس لو كده يبقى انت كف كفيته عن عن لا العبرة مش بالهيئة انت مشمره عشان الحر لا لو في الصلاة فرده ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وان يخص جبهاته بما يسجد عليه ايضا يكره ان يخص الجبهة بما يسجد عليه كالرافضة الرافضة بتصلي على شأفه من كربلاء وتظن ان الصلاة تصح الا على هذه الارض فهم جمع الطعين الصخر اللي هناك وكان كل واحد ماشي في جيبه في يده في جيبه الصخر يخش يحط الشأفة وصلي عليه هذا من عمل الرافض أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخص جبهته بالخمرة المشهورة اللي كان النبي الله عليه وسلم يصلي فيضحى على قدر الوجه زي المنديل كده بحيث انه اذا صلى منع الحصى ان يؤذي وجهه يعني يجوز انه انسان يصلي على سجدة او شيء وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة يعني أثر العبادة على الإنسان لا يتعجل بإزالتها هو هو بيزجد بيصيب أذى في جبهته فمن الجفاء ان هو يزيل هذا الأذى قبل الانتهاء من الصلاة. لأنه أثر عبادة وكان النبي صلى في ليلة القدر في ماء وطين وكان هذه علامة من علامات هذه الليلة فقال إنه وقام وكان وجهه مليء بالماء والطين في هذه الليلة ولم يرد عنه أنه مسح الماء والطين حتى انتهى من الصلاة وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها يعني الحاجة يعني لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللح اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت لأنه بمنزلة غير القائم الاستناد في الصلاة نوعين. استناد كامل بحيث إن هو لو أنا أزلت ما استند عليه وقع يبقى كده ليس قائم. والقيام ركلا أما استند بحيث أنه يعتمد عليه إذا قام يعني واحد رجل كبير في السن فبيصلي جنب عمود بحيث أنه إذا أراد أن يقوم استند على العمود وهو واقف بحيث أنه سيقع استند على العمود ده استناد مؤقت غير معتمد على العمود اعتماد كلي ده صلاة صحيح وحمده إذا عطس أو وجد ما يصر واسترجاعه إذا وجد ما يغمه دي من المكروهات في الصلاة خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك نص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود أن النساء لو عطس في الصلاة الصح نوى لا يحمد الله عز وجل فيها لأنه في ذكر والذكر الذي فيه هو أولى من ذكر ذكر العطس لأن ذكر العطس ذكر موظف بسبب العطس وهو في ذكر غير مشروع له أن يذكر ذكر آخر أو قال إنا لله وإنا إله راجعون في شيء سمعه وهو يصلي فاسترجع إنما ينشغل بالصلاة وبعد ما ينتهي من الصلاة يسترجع أو يحمد الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر نستكمل في المرة القادمة وقول قولي هذا الله لي ولكن في المرة العادة إن شاء الله مش حلوك من الفتح وتركها. لازم الفتح. تنحوه على قد ما تقدر ما تقدر لازم تخرجها. يعني الركوع ممكن تخفف فيه والصعود ممكن تخفف فيه. إنما الفتح هي أهم شيء. لا.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 استقيم <تصفيق> <تصفيق> يا الحمد لله رب العالمين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 كتلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محذورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزيل الملائكة تنزلا الملك يومئذ للحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا الله سَمِعَ الله Allah Allah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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبينا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله سمع الله الله الله